اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبنعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك